يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنى, ظنى يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما احسنت بالله ايضا احسنت بالله عنا يشفيك رب البرايا المبتدي بالعطايا عفا وحط الخطايا وزاد اجرا وحسنا وزاد It's nah. not.